بسم الله الرحمن الرحيم قال والقرآن المديد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال, فقال الكافرون هذا سيء عجيب أئذا مثلا وَجَاءَ لَنَا مَا انْتَظَرُوا فَصَلَّى الرَّبُّ مِنْهُمْ عَيْنًا وَدَنَا الْكِتَابُ الْحَقِيقِ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيدٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُودٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا بصروته وذكرى لي عبد منيب فنزلنا من السماء مبارك فنبتنا فنبتنا به جنات وحب حصير والنخل بات قوتي الله قل نضيد ازقل ماي badges وأحم كذلك كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وتمود وعاد وفرعون وإقوام موط فأصحاب الأيسة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبث من خلق jadi